بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي حسن الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر